ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا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 اِكَهُم رَاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَة وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا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 عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يكون خَيْرًا مِنْهُمْ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 يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن إثم ولا ان بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رحيم يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأنثى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنْ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 وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ